إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكؤون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون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 وَمَن نَّعَمَّرْهُ نُكِسْهُ فِي الْخَنَقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ من كان حيا ويحق القول على الكافرين